「ああ<音楽> 「やはり私はあなたの声をかけた」 「今日も一日も一日も一日も一日も一日も一日も一日も一日も一日も一日も一日も ولم تسمع هني ا ل أ ي ا م ان أ ن ظ ر ا ل ح ج ر ة مقامك م ح م و د و أ ن ت محمد ورب السماء اعطاء حوضا وكوثرا يا يا عيني و ر د السماء اعطاك حوضا وكوثرا يمم نهو المدينه ありがとうございました。 Sunat g e s e k m a u l a n a m a l i k i b r a h i m Sunat Ha-